لا من من واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا وذا تخاطب ويخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأون Anxiru min. sahrum minkum kema vote. قُلْ نَحْمٍ مِّنْ في At... At... and Well, ball. Well, <laughs> here. and that, that? want Okay oqīla buddal lilqawm فَذَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِذْمٍ العاقبة المتقين بسم الله ألا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون on. what wow. يوم الدين ثم Thank mm -hmm. you.